بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب نحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبد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 تقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات ولق في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبل وكم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 وَلَئِنَ خَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّتِهِمْ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَاتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Wal'in dhaqna l'insan minna rahmata Thumma nazahna ha minhu Inna hu laya unsum kafoor Wal'in dhaqna hu لا يقول أن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور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 ادرك ان يقولوا <تصفيق> ان يقولوا لولا يقولون افتراء قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيب لكم فعلمو بعلم الله والا لا اله الا الله فهل انتم مسلمون من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها وف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 أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُمُهُ شَاهِدٌ مِّنْهِ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ أُولَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفِي مِذْيَةٍ مِّنْهِ إِنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنَ الظَّمُ مِنْ من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول لشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين al يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بلا اخرتهم كافرون اولئك لم يكونوا معجزين في اللد وض وما كان لهم من دون الله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 لما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرتهم لخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كلعما ولا صم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون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 Bapa Allah, yang mengutus Rasul-Nya kepadamu, dan mengutus Nabi Nabi-Nya kepadamu, dan mengutus Nabi Nabi-Nya kepadamu, dan mengutus Nabi Nabi-Nya kepadamu, dan mengutus Nabi كاذبين. قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم Wa atani rahmatan min aindi faamiat عليكم anuzimukumuha wa antum la karhun. Waaqom la asalukum alaihi mala. إِنَ جِرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ يا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ قِيلَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِكِ إِنَّي إِذَا لَمْ نَالْظَالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحَ قَدْ جَادَ الْتَنَافَ أَكْثَرُ تَجِدَاتِنَا فَاتِنَى بِمَا تَعْدُنَا إن dari yang Sazadzil. Dia berkata, "Innamatikum bila Allah كُنْ نُصْحِيَ إِن رَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ وَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ Qul in iftarytuhu fa'aliyya ijirami wa'ana bari'um mima tujrimon Wauhiy ila nuhinan hu len yumin min qawmika illa man qadaaman بَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُ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 ia tahi, haidahui, yuxzihi, wajhil, walehi, haidahum mukib, ونحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما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 وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ قُلِئِي وَغِيضِ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَ وت على الجود، وقيل بعدا للقوم الظالمين، ونادا نوح الربه، فقال رب إن بني منه لي وإن وعدك الحق، وأنت أحكم الحاكمين.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 Aku berdoa kepadamu untuk menanyakan apa yang tidak aku ketahui, kecuali Engkau memberkati dan mengampuni aku dari orang-orang yang berdosa. Rasulullah SAW وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَذَيْمٌ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا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 يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن جري إلا على الذي فطغني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركين نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دار الله هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد بلغتكم ما يَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ مِنَّ نَجَّيْنَاهُ دَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتِنَا مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآ وعصوا رسلا واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم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 تنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا بسوء فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلم لم ما جاء امنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه فلما جاء بَكَهُ وَالْقَوِيُّ الْعَزِيز وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ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 فَلَمَّا رَأَى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّنَا وقرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق وموت وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحلي Wahum munib, ya Ibrahim, agar jauhkanlah dirimu dari ini. وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا لُوطًا فِي أَهْلِهِ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَ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 ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء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 ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في لرض مفسدين بقية الله خير لكم. Katakanlah: Ya Syaib, asalatuk tamu kahat rukma yang ibadah kami, dan kami berbuat dengan harta kami yang ada. قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم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 صاب قوم نوح نو قوم هود نو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه وعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنا, وإنا لنا لا كفينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهضي أعز عليكم من الله واتخدتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم Sauf تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء آمرنا نجينا شعيبا منا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَرَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودٍ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما Keduniaan kaumnya pada hari Kiamat, fakirkan mereka dengan neraka dan kekalahan mereka pada hari Kiamat. Mereka akan mengalami kekalahan إنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم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 ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود وما نوخره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 كما يعبد آباؤهم من قبل واننا لم نوفهم نصيبهم غير منقص ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف في ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنهم بما يعملون خبير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 لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنهُونَنَّ عَنِ الْفَسَادِ فَلَئِنِ إلا اتَّخَذْتَ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا يَنفَعُكَ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 مت واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملا ان جهنم من الجنه يئن الناس وكلن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 وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَأَنْتُمْ ۖ إِنْتَظِرُونَ إنا إِنَّامَا تَنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وإليه يؤجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون